فيخ فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفذ عمره في عداواته في عداوته وعداوة رسوله ودينه فيرفعه إلى أعلى آل عللين وكل الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف ولا ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف قد قالها بعض الخلق، فمثلا منها ما يرد على المشركين ومنها ما يرد على المعطلة. إذا أحبتم ننتع نستعرضها وإلا تمشي نعم طيب من جوز عليه أن يعذب أولياءه وأحسانهم وإخلاصهم ويسويا بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء هذه قالها بعض الناس بعض البدع قال ذلك قال يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعذب أولياءه ويلحقهم بأعدائه وعلى هذا قال السف قال السفاريني وجاز للمولى يعذب الورع من غير ما ذنب ولا جرم من جراء فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل يعني يجوز أن يعذب الطائع الذي أفنى عمره بطاعة الله بدون ذنب ويسوي ويسوي ويسوي بينه وبين المجرم الذي أمضى وقته كله في مغصية الله، وعلل ذلك بأن الكل عبيده يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكن هذا القول أُولِد عليه أن هذا ظلم لا يليق بالعقل أن يقع، فكيف يأمره وينهاه؟ فيقوم بأمره ويترك نهيه ثم بدأ لك يعذبه هذا ظلم قالوا إن هذا ليس بظلم لأن الظلم محارف حق الله لأن الظلم تصرف الظالم في غير ما هو له أما إذا تصرف في ما هو له فليس بظالم مهما فعل ولا شك أن هذا القول باطل يبطله العقل ويبطله السمن. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضم وقال تعالى ولا هذا ربك أحدا وقال تعالى وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، فمن ظن أن الله يعذب هؤلاء الأولياء ويساويهم ويساويهم بأدائه فقد ظن به ظن السوء. طيب من ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليه ولا ينزل عن كتبه بل يتركهم هملا كل عام فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا قاله طائفة من الخلق وقالوا إن الناس لا يحتاجون إلى الرسل ويمكنهم أن يعرفوا ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز بدون يرسل الرسل وهذا أيضا من ظنه بالله فقد ظن به ظن السوء إذ كيف يخلقوا خلقا ويعطيهم العقول ويتركهم سدا لا يأمرهم ولا إنهاهم وقد شر الله إلى هذا في قوله أيحسب الإنسان وأن يترك سدا أفحسبتم أن ما خلقناكم أبدا طيب قال ومن ظن أنه لا يجمع عبيده بعد موته للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن يجازي فيها فيها المحسن بحسن إلى آخر من ظن هذا ظنه المنكرون للبعث الكافرون الذين قالوا ميحي العظام هرمين ما فيه إلا ما إلا حياتنا الدنيا الموت ونحيا ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالد لوجه الكريم على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صن عليه فيه، بما لا صن فيه، ولا اختيار له ولا قدرة، ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه إلى آخره. هذا ظنه ظنه الذين قالوا بالجبر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بشيء لا على للإنسان فيه ولا إرادة والاختيار لماذا؟ لأن العبد عندهم مجبور على عمله مجبور يعمل قهرا نعم كذلك أيضا يقول أعوضا أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداء الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياء ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده هذا أيضاً ظلنسوء لأن الله لا يمكن أبداً أن يؤيد الكاذبين عليه بما يؤيد به الصادقين لأن هذا خلاف الحكمة هذا خلاف الحكمة لو أيد مسئلة مثل الكذاب والمختار من عبي وغيرهما من مدع النبوة بمثل ما أيد به محمد صلى الله عليه وسلم لكان هذا خلاف الحكمة بل هو فتنة وإضلال للخلق والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا كذلك يقول وأنه يحصل منه كل شيء حتى تعذيب من أفن عمره في طاعتي فيخلده في الجحيم في أسفل, أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوة وعداوة رسل ودينه فيرفعه إلى, إلى أعلى عليين وكل الأمر عنده في الحسن سواء هذا رد على من قالوا بامتناع التحسين والتقبيح العقليين كان فيه طائفة من الناس من أهل الكلام ينفون التقبيح والتحسين العقلي ويقولون إن العقل لا يستحسن شيئا ولا يستقلع شيئا لو أن الله عز وجل عدب الصاحب الطاعة الذي أفنى عمره بالطاعة وأكرم صاحب المعصية الذي أفنى عمره بالمعصية لكان الكل سواء عنده ولو أنه نعم القائم بطاعته وعدب القائم بمعصيته لكان كل عنده سواء حتى لا شك أن من ظن بالله هذا وأن العقل لا يحسن ولا يقبه فقد ظن بالله ظن السوء. نعم شيخ. حسن الله ما يأييد كلامة أكبريني ما جاء في الصحيح نعم أنه لدخله في جنة كجنة ونعوه النار رقية في النار قضل فيخلق الله على أقوان لمن يدخلهم النار نعم حسن هذه جيد. هنا الواقع أننا لسنا نقرأ في يعني في العقيدة حتى نورد ما يعترض به فندافع عنه. يعني سفاريدي استدل بما جاء في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا الحديث استدلوا به لكن هذا الحديث حجة عليهم في الواقع كيف ذلك أنه لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو ظالم بالعدل يعني لعذبهم بعدله لا بظلم فإذا عصى أهل السماوات الأرض عذبهم الله لكن بظلم ولا بعدل بعدل هذا المعنى لا يحتمل غيره فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنه احد بعمل واما الحديث الذي اشرحه الحمد الذي في البخاري انه يبقى في النار فضل عن من دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه فهذا حديث شاذ النار يدخلهم النار فهذا حديث شاذ منقلب على الراوي ويصحح اللفظ الآخر إنه يبقى في الجنة فاضل عما دخلها من أهل الدنيا فيمشي الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وبهذا يزول الأشكال نعم العقل حين يحسن ما نعم يزول ثلاثة الشرع أي نعم لكن الشرع يؤيده ويشهد له ولذلك ما من شيء في الشرع ونعم و... يمر به إلا والعقل يستحسنه هل عقل سابق عند ذات في الشرع نعم وضع لكن لكنه لا اهتدي إلى التفصيل تفصيل في الأشياء هذه من قبل الشرع لكن على سبيل العموم العقل يستحسن العدل ويستقبح الظن، ولهذا يحي الله عز وجل أحيانا المسائل على على الأمر العقلي، فهو يحسن ويقبل، لكن مسألة الإيجاب والتحريم هذا إلى الشر، يعني لا يوجب ولا يحرر، إنما يقول هذا حسن وهذا قبيح، وقد يخطئ في في التحسين أو في التقبيح. نعم. بالنسبة للكلام، بالنسبة للكلام أكثر الفرق الذين يقدمون العقل على النقل. فكيف هذه المسألة يضربون العقل؟ لو قل دخل لو التقبيح والتحسين هنا. هذا متنقذهم. هذا متنقذهم. أنهم يقول العقل لا يحسن ولا يقبح، وهم يردون أهم الأشياء إلى العقل، وهي الأسماء الصفات. هنا. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهر وباطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لا لم وترك الحق وترك نعم وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن موضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلب له وجه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أي يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء تمام كل هذا الكلام من لوازم قول من قول أهل التأويل أهل التأويل المعطلة لأنهم قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل والتمثيل باطل فيجب أن نصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الذي يقولونه عرفتم؟ فهم أخطوا في قولهم إن ظاهر نصوص التمثيل ثم أخطوا في تأويل النص إلى ما تقتضيه عقولهم مع اختلافهم في ذلك فإذا قيل لهم إذن لماذا لم يصرح الله بهذا المعنى قالوا من أجل أن يتعب الناس أفكارهم وأذهانهم ويتعبون في استخراج الشواهد وبذلك يزداد أجرهم لكن لو تنزلنا فرضا بأن هذا يزدر به الأجر لكن تختل به العقيدة لماذا؟ لأن سنبقى على شك لا يدر هل هذا الذي أراده الله أم أراده غيره ولذلك يعتبر هذا القول باطلا فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل والتمثيل ممتنم فيجب أن, يصرف أن تصرف النصوص عن ظاهرها إلى معاني يعينونها بعقولهم فقيل لهم طيب إذا ما الفائدة قال من أجل زيادة الأجر بإتعاب الأذهان والعقول وكثر التفكير يقول من ظن في كلام الله هذا فقد ظن به ظن السوء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 هذا وجه كونه ظن سوء لأنه قولا هل هل هل الله قادر على أن يعبر بما قلت أو لا إن قال غير قادر فقد ظن ظن سوء بقدرته وأنه عاجز وإن قال قادر لكن أتى باللفظ المجمل الذي فيه تلبيس فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وإرادته أيضا لأن الله يقول يريد الله ليبين لكم فإذا جاءتنا الفاظ لا يراد بها ظاهرها فهذا ليس ببيان فصار هو ظنا بالله ظن السوء على كل تقدير إن جعل ذلك عائدا إلى العجز وأنه عاجز أن نعذر بالمعنى الذي قاله هذا ودعاه فهذا طاعنون في قدرتي، وينقى له أنه قادر، ولكن أتى باللفظ المجمل المحير فقد ظن ظن السوء أو السوء بماذا؟ بالحكمة والرحمة والإرادة. نعم. وظن أنه سلفه عبروا عن الحق بالصريح دون دون الله ورسوله. وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والتمثيل. يعني هذا مسك اليهود تماما وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هؤلاء يقول كونوا أولى من أجل أن تهتدوا لأن المثبتين للصفات مجسم ممثلة حشوية. ويصفونها بألقاب السوء فالمهم أن هؤلاء يدعون إلى البدعة مع أنها ضلال فوارث اليهود من هذا الوجه وإن كان هناك فرق بينه وبين اليهود لأن اليهود يدعون إلى الخروج من الإسلام وكذلك النصارى، لكن هؤلاء يضلوا فظنوا أن ما هم عليه حق فصاروا يدعون إلى الضلال وهم لا يشعرون. نعم شهر. نعم من أن كل في هذه الأمة أن... أن كل فعل في هذه الأمة مخالف للشرف ولا يثور من, من يعني من ساقه سوى كان يعني حتى في يعني كل هذا صحيح صحيح كل مخالف للشرف إنها فإنها, فإنها مروثة عن سلاف ولم يتدعوا شيء نعم ولا نفي الصفات أما عن من نفي الصفات أخذوا عن الكفار وإذا قلهم أستاذ الرحمن قالوا ومن الرحمن. إثبات الصفات النقص أخذوا عن اللهوت وقالت اللهوت جدوا الله مغلولة قالوا إن الله فقير هنا وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوّكين الحيار هو الهدى والحق وهذا من أسوأ الظن بالله فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهليّة ومن ظن به أي يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه طيب هذا هذا الصفحة هذه كلها في تعطيل الصفات في يخاطب بها من يعطلون الصفات الثابتة الله عز وجل. نعم ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به هؤلاء القدريه القدريه لأن يقولون إن الإنسان مستقل بفعله ليس لله في تعلق لا إرادة ولا خلق ولا تكوين ولا عائلة نعم. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أي يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء ومن ظن من, من هؤلاء ها؟ أكثر متكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي هؤلاء هم الذين يمنعون التسلسل في الماضي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 والثاني في الصفه لا سمع له يعني مثلا الفرق بينهما أنه يمكن أن يقول في الأول له سمع لكن لا يسمع به وبصر لا يبصر به وعلم لا يعلم به أما هذا فهو نفي لل للصفه نهائيا إيه ما الفرق بين هؤلاء واليهود يهود نفروا القدرة لله وأنه قال وَيَدْمُعُ الْوَهَأُلَاءِ يَنْفُونَ أَشْيَاءً إيه نعم Lää, mutta he ovat ymmärsivät islamia, mutta he ovat saaneet heidän valtaansa. Jumala on ymmärsivät islamia, mutta he ovat saaneet heidän valtaansa. Jumala on ymmärsivät islamia, mutta he ovat on ymmärsivät islamia, سبحان الله. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه. التكفير العين ما يجوز إلا بعد إقامة الحج. لكن هل يمكن لأحد أن يقول من قال إن الله لا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم هل يمكن أحد يقول هذا مسلم؟ أبدا. لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج إلى شروط. أي شيء يا أخي؟ مثلاً نقول أن الجنس ممكن نقول أن هذا القول من قال به فهو كاف. ما نعي. تعيين في من من الصف لكن مو صحيح. التعيين لابد من إقامة الحج. قد يكون متأ على حق متبس على شخص فياضل. نعم شو؟ في أقوال بعض الشياء أن يعني. أداء الدنيا والآخرة لكلان وأن الله يعني يعلم قبل أن لا يعلم وأشياء على كل حال نحن نحن, نحن نذكر قواعد عامة يعني أشياء فيها أشد من الجنوش نعم نحن نقول من قال كذا فهو كذا وأيضا يقول أن علي الله هذا لا. ما في شك ما في شك في هذا. لو جاءنا إنسان يقول عالي هو الله فلا شك عندنا في كفره اللهم إلا يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخ فهنا ندعوه الحق في ويقول الله فلان. ويقول فيما أنت ما تعرف أن في عوام ما يعرفوا شيء. عوام عاشوا على هذا المبدع ولا يعرفون شيئا فنحن ندعوهم بكل سهولة نقول الله هو رب السماوات والعظم ما هو فلان إذا أبوا قال لا إن وجدنا أبانا على أمة حكمنا بالكفر يعني المعنى أننا نتأنّ فإن أصر هؤلاء على ما قالوا صاروا كفره هو إلا ومن ظن به نعم. ومن ظن به أنه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبةها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به على واضح هؤلاء الذين يقولون أن الله مع الخلق بذاته وفوق السماوات بذاته يقول يقولون الله مع الخلق بذاته وفوقهم بذاته فيقولونه فوق السماوات ونسبة أسفل السافرين إليه وأعلى عليين سواء لأنه في كل مكان فالآل والأسفل عنده سواء ويغفلون عن قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويغفلون عن قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ونحن نعلم أن هناك فرقا بين من كان في السماء السابعة ومن كان في الأرض السابعة بالنسبة للقرب من الله لكن بالنسبة إلى الإحاطة هما هما سوا أما هؤلاء فهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان وهو فوق كل كل مكان فيرون إن أسفل الأرض وأعلى السماء عندهم سوا لا تختلفان في القرى الذي يظن بالله هذا الظن فقد ظن به ظن السوق ابن القيم رحمه الله لم يحدد هل نقول كافر ولغ الكافر لكن نقول إنه كافر إذا لمكم يكن متأولا فإن كان متأولا ناقشناه وقوله ظن به أقبح الظن وأسوأه صحيح لأن هؤلاء والعياذ بالله لا يتنزهون عن أن يكون الله في الأماكن القدرة التي يستهى من, من ذكرها نعم من ظن به من الشروط التي يمكن من خلالها الحكم على الرجل من شخصي أنه كان نعم أن يكون قاصدا وأن تبلغه الحجة فإن كان غير قاصد فإنه لا ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لأنه غير قاصد أخطأ من الفرح ولم يكفر المتأول المتأول الذي لم يقصد وصف الله بما يمتنع عليه حينما قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم فجمعه الله عز وجل وسأله لماذا قال خوفا من عقابك فكان عنده إيمان فقفر الله له بذلك مع أن ظاهر فعله أنه شاك في قدرة الله لكنه متأول حكظ وكذلك إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر وإن كان فعله كفرا لقل الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فلابد من إقامة حجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة فهو كافر كافر في الدنيا بمعنى أننا لا نأتي به إلينا وندفنه في مقابرنا ونوصله ونكفنه ونصلي عليه كافر في الدنيا وفي الآخرة أمره إلى الله الله أعلم ولهذا لا يجوز أن نلعنه مثلا أو أن ندعو له بالرحمة فلنوزله منزلة المؤمنين ولا منزلة الكافرين، لأنه غير معلوم عند الله، غير معلوم عندنا هل يكون مؤمنا في علم الله أو لا؟ شوف شوف. نعم. المسألة خرجت خالد رحمة، قلنا إن هو معرفة الله إله الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست معلومة بالضرورة من الدين، كيف يعذر فيها من لا يعرف البلاد الإسلامية؟ نعم. هي ما معروفة بالضرورة بالضرورة من الدين في من عاش في الدين في البلاد. أما من عاش في بلد لا يعرفون هذا؟ لا فلم أعلم في بلاد الإسلام. إيه. دفلاس. لسة... إن علي هو الله وغيره. نعم. يقول إن عليا هو الله وأن. إيه نعم نعم هذا العالم ما يعترض به ولا معروف لكن يجي عام منشأ في قوم يقولون إن عليا هو الله ويقول لا إله إلا الله إلا علي. هذا معناه عندهم. بكل البساطة نجيبنا دو. يعني معناها أننا ما ما ما نتركوه هكذا. والله هذا رجل جاهل اتركوه. لا لا ود أن ندعوه فإن أسلموا إلا حكمنا عليه بأنه كافر. نعم. شيخ القاعدة في أن الجاهل لا يُغذَّر بأشياء بالشرك. الشرك لا يغذَّر صاحب الجاهل. صحيحة لا مهم صحيح. لا مين صحيح؟ الأمور الشركية لا بد أن تقول كل شيء لا بد أنه يكون إنسان عاد. تقوم على ود أن تقوم عليه الخدعة. ما قالوا فعل الشرك. بذاته. حتى من الجاهل يجب علاقة التوبة منه؟ هو لا بد يتوب حتى من القول حتى الشرك القول لا بد أن يتوب منه لكن هل هو عالم بأنه شرك أو لا؟ هذا هو هو محل البحث أما مسألة إذا علم أنه شرك فلا بد أن يتوب منه سواء كان الشرك قولا أم فعلا. <تصفيق> نعم تسكنية <تصفيق> تسميته مسلم قبل إقامة الفجر ونشأ أصلاً على هذا الشيء نعم هو مسلم لأنه يقول أنه مسلم ولم يظن أن هذا ينافي الدين الإسلامي وعايش في بلاد إسلامية يقول أنه مسلم وأبوه مسلم وأموه مسلمة وكل شيء عايش عنه مسلم لكن لم يعلم أن هذا الفعل ينافي الدين الإسلامي إذن هو معذوب نعم العبرة, العبرة بما في ظن المكلف في مسائل العبالات فهذا الرجل يظن أنه على حق وليس هناك دعاة مثلا يعني لو فرض في فرغ فيه من يدعو إلى الحق ولكن هذا أصر وقال والله أنا ما أقبل لأن عندي مشايخ يقول هذا لا بأس به عندي مشايخ يقول أسترد بالرسول عندي مشايخ يقول علي هو الرسول مثلا هذا لا شك أنها قامت عليه الحجة ولا يعذر أما إذا كما علموا كل الناس على هذا الطريق فهذا عذر نحن نقول هو مسلم الآن مسلم لأنه يدين بدين الإسلام حسب زعمه وفي الآخرة علمه عند الله كما أن الذي يدين بالكفر وما علم عن الإسلام شيئا نقول هو كافر لأنه ما ما, ما أراد الإسلام ولا اعتنق الإسلام ولو في تقديره يكون كافراً وفي الآخر أمره الله نعم ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي هؤلاء؟, لا. هؤلاء الذين يقولون إن كل مراد لله فهو محبوب له ولا يفرقون بين المحبة والإرادة يقولون كل مراد لله فهو محبوب له وهذا لا شك أنه قول منكر لأن الله نفى هذا قال والله لا يحب الفساد والله لا يحب المسرين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا أضل عباده الكفر وإن تشكروا يضه لكم والآيات في هذا الكثير والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين الإرادة والمحبة فالإرادة تتعلق فيما يحبه وفيما لا يحبه والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه واضح وهذه تعلم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية فالإرادة الكونية لا تتعلق بما يرضاه أو يسخده فالإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخده كل ما وقع فهو مراد له كونا أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه ولهذا نقول إن الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر بالإرادة الشرعية أما بالرضا الكوني فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق وطاعة وأصيان فإنه مراد الله كونا نعم جميعهم يميل تقريباً يأتون بالأقوال ما يأتون معه بشبه وتأويل كل التأويل هذا يشغله هذا لا يعذره به لأنه خلاف جدة السلف لكن أحيانا قد يعذر به قد يعذر ذر مثلا لو قال من أتاني يمشي أتيته وهروا ظاهر الحديث أنه يمشي هو بنفسه عز وجل فأنا أقول إن هذا كناية عن سرعة إثابة الله الطائع وأنه عز وجل أسرع إلى العبد من العبد إليه لو قال هذا تأويل محتمل لكنيجي إنساني أول تأويل يحتمله ما نقل. ما نقل. لا يحتمله اللفت إطلاقا، هذا ما نعم؟ لا، أبدا. ما يعرف فيه، لا مو كل تأويل. أنا قلتك الآن هذا التأويل الحديث الذي امتعانا تأويل مقبول. ولله المشتق والمغرب فأينما تم فأينما تولف وجه الله. وجه الله هل مراد وجهه؟ الذي هو الوجه الذاتي أو المراد بالوجه يعني الجهة كما تقول فلان ذهب إلى الوجه الفلاني في خلاف بين السلف اذا التاويل في مثل هذا محتمل نعم معنا على ترى المسلم ان الاراده الشرعيه هي حب نعم هي المحب الاراده الشرعيه او قلت او بصل ان نعم نعم فإذا قلت يريد الله منك أن تعمل العمل الصالح أو يحب الله منك أن تعمل العمل الصالح فلا فرق بينهما نعم لا تزيد الأسئلة من ظننا زادت كنت أنت تسمع الكلام ما أنت؟ ضعف نزاد. نعم. هذا ثالث. ومن... طيب. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يظل ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب من أحد من خلقه ولا, ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. إيه نعم هذا أيضا من مذاهب الأشعار. أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يقضب ولا يصغط <تصفيق> إذن تكون أشهر كلها عندها هذه لا يوجد موجب للغضب ولا موجب للرضى ولا موجب للمحبة ولا موجب للكراه وحتى لو وجد ما يوجب ذلك فإن الله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يصغط عرفتم رضي الله عنهم ورضوا عنك رابتا الله ما يرضى الله ما يرضى ويقول رضي الله عنه قال نعم الله ما يرضى هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ قال نعم ما أراد ما أراد بالرضا الرضا أراد بالرضا الثواب طيب عندك علم لو كان الله يريد بالر بالرضا الثواب لكان هذا تلبية لا هد لا لا هدى والله قال الشهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدن للناس والذي يريد بلافظة رضي الله عنهم أثابهم ما هده ولهذا من تأمل كلامه للبدأ ولو كانوا أشائره يتعجب كيف يصلبهم الأمر لهالحد الحال لأنه يلزم على قولهم لوازم باطلة باطلة باطلة عظيمة سبحان الله الله, الله يصرح في القرآن بأنه يحب التوابين ويحب المطهرين تقول ما يحب ولهذا لولا أنهم ينكرون إنكار تأويل لكانوا كفارا لأن الإنكار نوعان إنكار تأويل وإنكار جحد فإنكار الجحد تكذيب كفر وإنكار التأويل تفسير قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكن لا شك أنه مخطئ لأنه يخالف الظاهر طيب أيضا لا أقرب من أحد من خلق ولا أقرب منه أحد يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليس الله يقرب ما هو الله قريب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة لا الله ما يقرب وش اللي يقرب رحمته ملك من ملائكته أما هو نفسه فلا نقول إن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الضمائر تعود على من؟ <تصفيق> على الله عبادي عني فإني قريب الفائل يعود على الله كيف تقول لا فإني قريب أي فإن رحمتي قريبة وعلى هذا فقسم فالحقيقة أن من أخطر ما يكون هذا المذهب نعم وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائك المقربين سبحان الله الشيطان وجبريل في القرب إلى الله على حد سواء سبحان الله لأن يقول ما أقرب من عباده ولا أقرب من إليه أحد من عباده هذا شيء مستحيل اللهم لك الحمد نعم نعم الشيخ بالنسبة لإقامة الحج على غير المسلمين هل افترض السماع فقط عن الإسلام العلم التام في الإسلام الآن الأخ هداية الله لو فرضنا أنه لا يعرف الله العربية وجاء أفصح الناس في في العربية وقام يتكلم ويسمع يسمع هداية الله سماعا قويا ولو شئنا لقلنا أعيد الكلمات فأعادها كالمعردي ولكن ماذا ذوش المعنى قامت عليه الحجة لابد لا من بيان مجرد السماع لا يمكن لكننا إذا قلنا إن هذا دين الله يجب عليه أن يتعلم وأن يطلب مترجم فيكون مقصرا فلو مات مثلا في هذا الحال قبل أن يدرك أن يعلمه ويترجم له فإنه لا تقوم لم تقم عليه الحجة إنما لم إذا بلغه أن هذا هو الشرع يجب عليه أن يبحث يجب عليه أن يبحث حتى يعلم عرفت؟ لكنها ليست هي الحجة التي تنجيه من عذاب الله التي توجب له يعني أن لا يعذر لو جاء واحد قال قال زوجته بهشتهم بهشتهم وإيش منا بهشتهم بهشتهم يعني يقولون أنت طالق ندي والله ثلاث أو واحدة المهم أظنها ثلاث أنت طالق ثلاث هي ظنة فارسية فهل نقول انها تطلق؟ ما تطلق فارسي نحن نعم فارسي ما هو اسم فرشت فارسي هو اسمه الجنة الجنة هو فارسي العظيم لان اذكرها الفقهر نراجعها نحققها اكثر هل فارسيه او غير فارسيه الكلام مش عليه على ان الحجة لا بد من فهمها لا بد من فهم. ما تقوم الحجة الا بالفهم لكن إذا بلغه أن هذه حجة وهو لا يعرفها وشجب عليه يجب أن يتعلم فيكون مقصرا لكن لو مات من بالله ما بالله بلغناه الحجة قبل أن يتمكن من فهمها فإن هذا لا يمكن أن نقول إن الحجة قد قامت عليه وأنه مخلر في النار نقول هذا أمره إلى الله تنزيل هذا الأمر على الكفار الموجودين الآن نعم في أمريكا وروبا نعم هذه اللي, اللي في الغابات قد نكون ما بلعت من حجة لكن فيها الآن خصوصا في الوقت الحاضر سبحان الله العظيم فيه مراكز إسلامية يعلن عنها في وسائل الإعلام هناك وتبين فهذا يجب عليهم أن يتفهموا هذه الحجة يعني غير معذورين أنا... غير معذورين من وجه يعني مقصرين يعتبرون اللي ما يبحث يعتبر مقصرا لكن في ناس في المصانع من أصل ولا يعرفون عن عن وسائل الإعلام ولا غيرة هؤلاء نقول أمرهم إلى الله هم الآن كفار لأنهم يدونوا بالكفر ولكننا لا نقول إنهم في النار لأن أمرهم إلى الله مندح يوم القيامة يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء ثم يجازون على حسب ما يكون عند ذلك الامتحان نعم إيش العبرة في في بلوغ الحجة أو لا إله إلا الله وش حنا نقرر من زمان يا جاسم وإيش فهمتم يا جماعة يقول هالعبارة في بلوغ الحجة أو فهمها نعم لا بد من فهمها لكن إذا بلغت فهذا مبتدا الحجة إذا بلغت وما ما يفهم مثل إن إنسان أعربي جاء إنسان عربي يتكلم يقوله عن الإسلام وهو ما يدري شو هذا كمن لم يسمع ولهذا قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم لا من البيان نعم لا يجوز تكفل بعين لا يجوز دعن يلعن بعين إذا مات ما مات لا ما يلعك نعم نعم، الرسول قال هك، إذا مات وهو على كفره فهو وقبرات الحجة وزعم معهم يعرفون هذا قبراتهم من بلا شك يعرفون مسلمين المسلمين وقفر. يعني يعني أحيانًا لما ألبهم في في الجيوش على المسلمين ويدخلون الكنيسة يعلقون على الإسلام، يعني علماء يعني أو روحانهم يخبروهم عن الإسلام والمسلمين وأيضا قوادنا يقول ما أظن لا لا ما يخبرون أبدا لا لا هم إن أخبروهم عن الإسلام سيخبرونهم على وجه مشوه وسيقولون إن الإسلام ما هو إلا دين مثل دينهم هم يخبرونهم بأن دينهم قائم وأنها أولاد دينهم مثلا رسولهم محمد فرقه الحالة هذا جهل هذا جهل فلبس نعم. كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء بسم الله الرحمن الرحيم من هؤلاء هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار فلو أن هذا الرجل كما قال ابن قيم أثنى عمره في طاعة الله في كل طاعة تقريب الله ثم فعل كبيرة واحدة فهو خالد مخلق في النار أعوذ بالله هذا ظن سعب بالله خلاف العدل الذي هو وصف الله عز وجل الذي أمر به عبادة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاذ القربة نعم وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه الأول من ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفته به رسله ظاهر كالممثلة مثلا ممثلة يظنون به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل هؤلاء المعطلة فقد ظن به ظن السوء أما الممثله فظن السوء في حقهم أنهم شبهوا الله بالناقص وأما المعطله فهم شبهوا الله بالناقص أولا ثم عطلوا ما وصف به نفسه ثانيا ثم ظنوا ظن سوء بالله في البيان والهدى لأننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غير مراد وأن مرادها كذا وكذا فإن ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى يخاطب عباده بما فيه التعنيه والتضليل وهذه خطيرة مسألة خطيرة الذي يقول لما خلقت بيدي ويقول بقدرتي ويقول إن بقدرتي إن المراج بقدرتي ولم يبين لا شك أن هذا ملبس ملبس مضلل والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تظلوا ولهذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الفاض الباطلة ما لا يمكن أن يقوله مسلم من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وصائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربوا بهم إليه ويتوسلون بهم إلي ويجعلونهم مصائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه هؤلاء من؟ النصارة وكل مشرك كل مشرك في مثل ناس يجعلون بين الله وبين خلقه وسائط يرفعون حاجاتهم إلى الله بهذه الوسائط ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل شيئا إلا بهؤلاء الوسائت بل وأنه لا يسمع شيئا ولا يعلم شيئا إلا بهذه الوسائت وشر منهم من يدعو هؤلاء الوسائت مباشرة مهم يدعو الله بهم يدعوهم هم هؤلاء نشركون بلا شك لا الأولون ولا الآخرون والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كيف يجيء إنسان ويقول إنه يمكن أن يشفع هذا الولي أو هذا النبي بدون إذن الله هذا تكليب للقرآن نعم فقد ظن به أكبر حفظاً عينة ميه بعض أشر منها الشرك هو عظم الذنوب فمن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء دينا. مثل من؟ الصوفية فيه فيه ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوه مثلا أو يتمتع بالنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته ما شاء الله ما بقى عليك ما تفكر إلا بهذا على كل حال فيه من يقول هذا فيه من يقول هذا يقول أبدا ما عندي ني ولا شيء لكن إذا رأيتك سبحان الله أحسن الخالقين وأتفكر في كمال خلقة الله الآن هذا يتقرب الله بماذا على زعمه بمعصيته فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء إينا ومن <تصفيق> نعم. نعم لا ما لأن المرجع يقول إنه سالم ما يقول إن الله ومن ظن به أنه إذا ترك لأجلي شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجده شيئا لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطافق مسحا بالسوق والأعناق خلف الله أخلف الله عليه ما هو خير منه وهو الريح سخلنا له ذيحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر وروحها شهر فلما ترك هذا الله عوضه الله خيرا منه كذلك من فعل شيء لأجله أعطاه الله أفضل منه من جاء بالحسن فله عشر أمثاله حين ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة ولا سبب ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء نعم هؤلاء, هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم يقولون إن الله ليس له مشيئة يفعل إلا ليس له حكمة يفعل بغير حكمة وأظن الأشاعرة كذلك ولهذا يقول إن الله منزه عن إيش الأغراف والاعراض والأبعاض عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبه والأبعاض مثل اليد والعين والأغراض مثل الحكمة يقول الله ما له حكمة يسوي اللي يبي بدون أن يكون هناك مرجح <تصفيق> للفعل أو للتعب نعم ومن ظن به أنه إذا صدق صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله الله أكبر هذه لا أعرف طائفة معينة لذلك لكن قد يقى من بني آدم قد يقى من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله بأن من صدق الله في الرعب والرهب والرجوء إليه والرجاء فإن الله يخيبه وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله لأن الله عز وجل أكرب من خلقه وإذا لجعل عبد إليه بصدق فإنه يعصمه ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن بالاستعادة بالله من الشيطان من أجل العصمة من وساوسه وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته نعم سبق أن من تمنشي حاجة وكان راغبا فيها يعني بلغه الله ونزل الشهداء نعم في الآية بن القيم وقال أن الله في قوله تعالى ويعلم الصابرين قال, قال لا يجازي على العمل إلا فعلن يعمله لا لا يعني المرأة قصة بذلك لما قال ويعلم الصابرين ردنا على قول من من أورد على هذا شبه قال ليس الله عالما بالصابرين قبل أن يصبروا الجواب بلى ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا ترتب عليه الجزاء فالمراد رحمه الله الكلام على آية معينة. الحديث نعم صحيح. لأن هذا لأن هذا أعطاه الله تعالى أجل العام. يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل. فكانه عمل. ما في إشكال؟ نعم. صلى الله عليه إذا سندع إذا سندع الله سبحانه وتعالى رغبة مراهة وظن بالله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء أو أو أو لا يجيب دعاء لأنه يكرم والناس بالباطل. أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله. كيف الله إن تعرف مو مجيبك؟ ويقول كذا بعض الناس الصغير الله سبحانه ما لا تعرف الحديث لا تفكر واحد أن أحدا يدعو الله, الله وهو يؤمن الاجابة قد يتهم نفسه لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الاجابة. ولكن نستطيع أن تقول ريح نفسك مدام أنك عارف أنك مقبول لأنف ولا دعائك ريح نفسك فالإنسان يولح ويرجو لو لولا أن الإنسان يرجو الله اسمه تعالى ما عمل. ما ما أعمل شيء نعم ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيب به إذا أطعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله ولا وما لا يفعله نعم معلوم هذا واضح ومن ظن به هذا من أكبر من أكبر في الظن بل هو سهذو سخية إنسان مثلا يفعل معصي يقول اللهم ما أتبني عليها نعم هذا ما لا أحد يفعل هذا الفعل لو هو ظن قد ظن بالله ظن السوء نعم ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه هذا من جنس الشرك الذي سبق ذكره ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداه تسليطا مستقبا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدلوا بالأمر دون وصية دون وصية, و... دون وصية الله دون وصية وصية دون وصية وصية عندنا دون وصية الله الله فظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب لأعدائه من, من غيري من غير جرم ولا ذنب من غير جرم جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه مضاجع مضاجعية في حفرته مضاجعه نعم يا شيخ مضاجعه مضاجعيه مضاجعيه في حفرته أو مضاجعيه أحسن مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك فهم قادحون في قدرته خدر في أو في حكمته وحمده وذلك من ظن السوء به ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيضٌ شيء، إلى من ظن به ذلك غير محمود، غير غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظن به. فظنوا به يظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم وكل مبطل و... وكل هذه وجودنا كما عرفتم يشين بها رحمه الله إلى الرافضة الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه ووصيه هو علي بن أبي طالب يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب والسبد بالأمر دونه مع أن علي بن أبي طالب بايعهما واستجاب لهما ولم يعارض وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أحيانا يقول عثمان وأحيانا لا يقول يسكت ومع ذلك يقولون إن هذين الرجلين ظالمان عاصيان فاسقان كافران منافقان نسألوا أهل عاشية ثم يقول أيضا الصحابة كلهم ارتدوا على أدبالهم كفارا إلا نفرا قليلاً فهم بقوا على الإسلام وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق وأما كونه طعنا في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقهم من الذي نقلها لهم الصحابة فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نقل بما نقل وأما كانوا طعن في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر لأن الموالين لهم كلهم بيعوهم وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل وهل أحد أجبرهم على ذلك أبدا لم يجبرهم أحد على ذلك كانوا يعارضون أبا بكر وعمر في المسائل البسيطة الخلافية في الفقه ويعلنون خلافهم فكيف لا يعلنون خلافهم في هذا الأمر العظيم فهم بين أمرين إما أن يتهموهم بالمداهنة في دين الله يعني يتهمون من يوالونه كعلي أبي طالب بالمداهنة وعدم الأخذ بما يجب وعدم إنفاذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلانها، وإما أن نهزمه، ويقول إنه لا وصية لعلي، وأن الأمر كان كما وقع، أن الأمر كان كما وقع، وكيف يمكن الله هذين الظالمين الفاسقين المنافقين الكافرين أن يكون خليفة الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، بل أن يكون ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى جنبه إذا سلم أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليهم أي, أي كان هذا المسلم ما أذي عن الرافضة إذا سلموا على الرسول هل يسلمون عليهم أو لا ولكن لازم قولهم أن لا يسلموا عليهم لازم قولهم أن لا يسلموا عليهم فعلى كل حال هؤلاء لا شك أنهم ظنوا بالله ظن السوء أقبح السوء وأسوء الظن. نسأل الله العافية. نعم. أخبرك الله كيف ابن القيم عصى ثم تاب من بعد النعص فقال الله ما تثبني عليها استدلانا تعالى ويبدل لا أثبني عليها أي بعد التوبة. لكن هذا يفعل ماصي يقول الله ما تثبني عليه يا الخمر يقول الله من يسألك أن تقبل مني. نعم. هذا طاعة، شيخ، شيخ بعض الذين يختبرون المعاصي لما تأتيهم نصيحة يقول اللهم هديني الله اللهم هديه وهو مسرد عن هذه المعصي، يقول داخل, داخل ما نتي عن قلبه هل إنه صادق أو أراد بس أدفع الملامة عنه؟ يعني ظاهر حلو شيخ. نعم هو ظاهر حاله أن يدفع الملامة فقط ولكن هذا ليس بدافع للملامة لأنه يقول هل ملعك الله الهدى أبدا أمرك بالهدى ودلك عليه الثنوية هؤلاء طائفة من المجوس يقولون إن للعالم خالقين اثنين النور والظلمة فالنور تخلق يخلق الخير والظلمة تخلق الشر ومع ذلك ليس يقولون إنه إنهما سواء بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة لأنه نور والظلمة ظلمة فهو في ذاته أفضل منها وأيضا آثار النور الخير وأثر الظلمة الشر فهي قاصرة من هذا الوجه هذا وجهان في في قصورها الوجه الثالث يقولون إن النور قديم والقديم عندهم بمعنى الأزل الذي لا أول له ولهم في في الذلّم قولا قول إنها محتثة وقول إنها قديمة إذا فالنور أفضل من الظلم يعني حتى الثانوية لما قالوا بأن للعالم خالقين لم يقولوا بتساوي الخالقين فلعندهم أن النور أفضل من هذه الوجوه الثلاثة ولعلك قد سمعت قول المتنبي وهو يخاطب ممدوحة وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب يد يعني نعمة. تخبر المانوية يقولون الظلم يخلق تخلق الخير الشرق نعم تخلق الشر إذا كنا في الليل يجي الخير ولا ما يجي لا ما يجي لا لا عندهم ما يجي الظلم الظلم مجب الشر فهو يقول ظلام الليل يجينا الخير منك فهو يجل على أن المانوية تكذب وأن الظلم وأن الظلم ليست لا تخلق إلا الشر بل هي تخلق الخير أيضا هذا عن كل حال شاعر ولنشكنا الأمر كله بيد الله عز وجل نعم أخذنا ثلاثة إزاك الله خير كل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستدل فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنص والظفر والعلو من خصومه فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء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 وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فيكون حينئذ كافرا بالشرق وإيش وبالقدر القدر يقول هذا الظلم ليش أنا أستحق أكثر من سذا أكثر من كذا لماذا لا يعطيني الله إلا هذا ويعطي فلان وفلان كذا وكذا أنا أحق به من، أنا من أبناء القبيلة الفلانية وذاك رجل لا أصل له كيف يعطى هذا من الدراهم أو من العلم أو من الجاه وأنا لا أعطى فيعترض على الله عز وجل مع ظنه ظن السوب الله من ناحية الشر اللهم استعمل. نعم فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا لا المنفس. إخالك أي لا أظنك على كل حالة أخواني وصية بن قيم رحمه الله ينبغي أن نجعلها نصب عيونا فاتش نفسك هل أنت سالم إن كنت سالما فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله وإن لم تكن سالما فقد قال الله في الحديث نفسه ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه والعاقل إذا لام نفسه أدلها كل إنسان يلام فسوف يعدل نفسه عما ما به فأنتم فتشوا أنفسكم انظروا في قلوبكم انظروا في أعمالكم انظروا في أخلاقكم انظروا في معاملتكم مع الله وصي نفسي وإياكم بهذا حتى يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب ويزن نفسه قبل أن توزن اللهم نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفر كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة المركبة ولهذا قال كان رسول أقول في خطوته نعوذ بالله من شرور, من شرور أنفسنا اللهم أقني شر نفسي وأهلني رشت... نعم ومنبع كل ش... كل شر المركبة على الجهل والظن فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وعادل العادلين ورحيم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه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 وما بك من من تقن فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل الله بيات جيدة أظن معناه واضح ما والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أخضع عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر شيء؟ وقوله هل لنا من الأمر من شيء؟ وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا؟ فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله ولو كان ذلك مقصو ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله قل إن الأمر كله لله ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن انظر للكلمة كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركن رد الله هذه الحلقة ولما أراد تسرية محمد صلى الله عليه وسلم قال ولو شاء الله ما أشركوا. فصارت حج هذه الكلمة واحدة حجة في موضع غير حجة في موضع قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا ليبين للنبي أن الأمر بيد الله أن الأمر بيد الله هو الذي جعلهم يشركون ليسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد الأمر إلى مشيئة سبحانه وتعالى ولما قالوا ولو شاء الله ما وقصهم بذلك معارضة القدر الشرع بالقدر والاستمرار على ما هم عليه نعم صار ذلك مردودا غير مقبول ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني ما كذبوا بالقدر كذبوا بالشرع محتجين بإيش بالقدر حتى ذاقوا بأسنا نعم نعم هذا من الناس مثل ليعقوب <تصفيق> يوسف على يعقوب وظل في الله. مثل على يوسف مثل يعقوب على يوسف. ظن في الله يعني صور الإنسان أنه يعجز الإنسان عنه. والصبر والرجاء رب نرجاء الله فضي نجي يوسف. أقول هذا مثل الرجاء هذا يعني صور عجب الإنسان يعجز عنه أما حصل يعقوب ما يوسف. ذلك الله ربما يوفق للصبر. لكن صبر الأنبياء لا يعدله صبر أيوب ابتلي ببلاء عظيم وصبر هنا ايش ان الله إذا كان هذا ظن إذا كان هذا ظن استبعاد لرحمة الله فهذا حرام ومن ظن السوء لأن, لأن الإنسان يجب أن يعلم أن الله بيده مقاريد كل شيء وكم من الإنسان كان عدواً للإسلام منابذا للإسلام ثم صار من أنصار الإسلام وإن كان قصر الله بمقتضى العدلة الشرعية لا باعتبار القدر فهذا لا بأس به هذا لا يعني معناها أنه يظن أن الله لا يغفر له ما فعل لا أن الله لا يوفق للتوبة في المستقبل فيتوب فهذا الفرق تبع لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النص والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن, هو ظن جاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفث القضاء فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجرى به, وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا بد شاء الناس أم الله وما لم يشاء لم يكن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 نعم. وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء كان لو بأم شيء أو, يا شيخ أو لم يكن أو لم يا شيخ دعا يتسهنوا فيه عجوز فيه أو لم يكن وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفات الذين يجوزون أن يقع لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع في سياق غزوة أحد فصل ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمان وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتحكم العادة وحكم العادة وتزين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطه ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن لها من لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء، لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبّ، إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك، فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة. وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا بسم الله الرحمن الرحيم لك المؤلف حكمتين من الحكم الكثيرة التي ذكرها في هذه الغزوة التي حصل فيها ما حصل على المؤمنين وهي ابتلاع في الصدور لأنه لا يمكن أن يتبين المؤمن من المنافق إلا بالابتلاء وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله فإذا ابتلى ببليه تبين إيمانه من من نفاقه فهذه من الحكم من الحكم أيضا تمحيص ما في الصدور يعني تخليصه وتنقيته وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن أن القلوب إذا كانت في عافية استمرت على ما هي عليه وعرض لها من من الفساد ما يعرض فإذا محصت إذا محصت ونقية صارت نقية بيضاء بخلاف ما إذا لم تصب بأداء فإنه لا يحصل بذلك التمحيس نعم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 والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به هذه أيضا فيها بيان من الحكم أن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم فإن ذلك بسبب أعمالهم التي استزلهم الشيطان بها أي طلب زللهم حتى زلوا والسيئات يتبع بعضها بعضا كما أن الحسنات يتبع بعضها بعضا فقد يكون الرجل فقد يزل الرجل الصالح بمعصة واحدة تجره إلى معاص أخرى كما قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فتولي الإنسان عن الحق يكون بسبب منه أي بسبب إعراض عن ذنبه عن نعم بسبب إعراضه عن ربه نعم ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك وإنما كان عارضا عفا الله عنه فعاد الشجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وذكر هذا هؤلاء قالوا لما حصل ما حصل في غزوة وحد قالوا أن هذا يعني كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الحق وأولئك أولئك الشيطان فهزمونا قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قال الله تعالى قل هو من عند يوم وفي قوله قد أصابتم مثلها تسلية ظاهرة لهم حيث أنهم يكونهم الذين ربح لأنهم أصابوا مثلها وفي غزوة بدر كان الذين قتلوا من المشركين سبعين والذين أسروا سبعين وفي غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة سبعين رجلا فأولئك قتل منهم سبعون ووسر سبعون هذه مئة واربعون وهؤلاء إنما استشهد منهم سبعون فقط فقال وما ذلك ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يقال في الصحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستظل في ظل الكعبة فقال له إن عثمان هو يريد أن يسلب عثمان رضي الله عنه أن يرتاب عثمان قال له إن عثمان تخلف في بدر وفر في أحو ولم يبايع بيعة الرضوان شوف كيف الخوارج يأتون بالمتشابه كل مبطل كل مبتدع ياتي بالمتشابه فقال له ابن عمر رضي الله عنه قال له أما تخلفه في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال وإنما خرج للعير فطلب منه الرسول عليه السلام أن يتخلف من أجل أن يمرد ابنته أي ابنة الرسول أي ابنة الرسول التي هي زوج عثمان رضي الله عنه إذن تخلف بأمر رسول ومع ذلك لم تكن لم يكن الخروج لغزو وأما تخلف وأما فراره في في أوحد فإن الله تعالى قال فيه وفي غيره ولقد عفا عنكم وإذا عفا فكان شيئا لم يكن وأما أنه لم يبايع باعة رضوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليفاوضهم ولما حصلت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة هذه يد عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة عن عثمان فكانت يد عثمان يلي الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير بيرجع عثمان لعثمان، ثم قال ارجع بها إلى قومك، يعني كأنه فاهم من أحد مرسله، قال ارجع بها إلى قومك، وهكذا يجب على كل إنسان أن يدافع عن أخيه المؤمن متى وجد لذلك مدفعا وأن يحذر من كيد أهل الشر، لأن أهل الشر الذين في قلوبهم زيف يتبعون المتشابه ليشبه به على الناس. نعم. والشيخ هنا جاء بالآية إن هذا حط علام استفهام ما قال حط هل هذا يجوز في القرآن؟ أولاً فيك أن هذه القرآن الآية لم تسق من أجل التلاوة إنما هو من أجل الإشهاد ولهذا ليس من السنة. أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان عند تلاوة الآية للاستشهاد كما جرى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ويستشهد بالآيات القرآنية ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لم يقصد التلاوة وثانياً إن مسألة, أن مسألة كتابة القرآن بمغتظى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا ها لا رسم به المصحف في الزمن الأول فالرسم ليس متعبداً به أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبداً به ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لا رسم المصحف به ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وإتقال وتشكيلها مع أنه في في مسبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات والقول الثالث التفصيل بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير أن لا يغير وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت ها ولقرأ الصلاة الربا الربو نعم وهكذا ف فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن هذا القول الوسط بين القولين وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله وفيه تحصل المقصود فالمؤلف رحمه الله قال الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد